وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصيه اكثم ابن صيفي النعمان بن خميصة. كتب اكثم بن صيفي إلى النعمان بن خميص البارقي الأزدي وصية ضمنها تجاربه في الحياة وبقيت هذه الوصية خالدة إلى يومنا هذا قد حلبت الدهر اشطره عين عرفت فذرفت إن أمامي ما لا أسامي رب سامع بخبري لم يسمع عذري كل زمان لمن فيه وفي كل يوم ما يكره وكل ذي نصرة سيخذل تاباروا فإن البر ينمو عليه العدو وكفوا ألسنتكم فإن مقتل الرجل بين فكيه إن قولي بالحق لم يدع لي صديقا الصدق منجاه إنه لا ينفع من الجوع السقي ولا ينفع مما هو أوقع التوقي وفي طلب المعالي يكون العز والاقتصاد في السعي أبقى للجمام من لم يأس على ما فاته ودع بدنه من قنع بما هو فيه قرت عينه التقدم قبل التندم إن أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند ذنبه لم يهلك من مالك ما وعظك ويل عالم أمر من جاهل الوحشة ذهاب الاعلام يشتبه الأمر إذا أقبل فإذا أدبر عرفه الأحمق والكيس البطر عند الرخاء حمق والضجر عند البلاء خلافة وتكلم في المعاملات بين الناس فقال لا تغضبوا من اليسير فانه ججن الكثير لا تضحكوا مما لا يضحك منه تناءوا في الدنيا ولا تباغضوا في الآخرة الجم النساء المهابة أقلوا الخلاف على أمرائك وكثرة الصياح من فشل كونوا جميعا فإن الجميع غالب تثبتوا ولا تسارع، فإن أحزم الفريقين المتثبت الركين رب عجلة تهب ريثا شمروا للجد درع الليلة واتخذوه جملا إن الليلة أخفى للويل لا جماعة لمن اختلف إن كنت نافعي فوازي عني عينك إن تعش ترى ما لم ترى قد أقر صامت المكثار كحاطب ليل من أكثر أسقط الشرف الظاهر الرياسة لا تفرقوا في القبائل فإن الغريب بكل مكان مظلوم عاقدوا الثروة وإياكم والوشائض فإن الذل مع القله جازوا حلفاءكم بالبذل والنجدة فإن العارية لو سئلت لقالت أبغي لأهلي حقا من تتبع كل عورة يرى الحين كل حين الرسول مبلغ غير ملوم وتحدث اكثم ابن صيفي حكيم العرب وخير مستشار لقبيلة التميم والشجاع المقتام فيها عن خلجات النفس وما يفسدها وأوجد لكل داء دواء في وصاياه البليغة فقال من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء ومن غص بغيره إجارته غصته أشراف القوم كالمخ من الدابة وإنما تنؤ الدابة بمخها فلا تفسدوا أشرافكم فإن البغي يذهب الشرف من أساء سمعا فأساء جابه الدال على الخير كفاعله الجزاء بالجزاء والبادي أظلم والشر يبدو صغاره إن المسألة من أضعف المسكنه قد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها من شدد نفر ومن تراخى تالف الشرف التغافل أزهر القول أو جزه خير الفقه ما حاضرت به في طول النوى زاجر كن معنا إن اضواء الأمور ترك الفضول وقلة السقط لزوم الصواب والمعيشة ألا تني في استصلاح المال والتقدير وإن التغرير مفتاح البؤس والتواني والعجز ينتجان الهلكة ولكل شيء ضراوة وأحوج الناس إلى الغناء من لم يصلح إلا الغنى وكذلك الملوك وأوصى حكيم العرب أكثر بن صيفي بترك ما فيه تعال وكبر وغرور فقال حب المدح رأس الضياع في المشورة صلاح الرعية رضا الناس غاية لا تدرك فتحرى الحين بجهدك ولا تكره سخط من رضاه الجور معالجة العفاف مشقة فتعود الصبر لكل شيء ضراوة قصر لسانك بالخير وأخر الغضب فإن القدرة من ورائك وأقل الناس في البخل عذرا أقلهم في تخوف الفقر صبرا ومن قدر أزمع وأقدر أعمال المعذرين الانتقام جاذب الحسنة ولا تكافي بالسيئة وإن أغنى الناس عن الحقد من كظم عن المجازاه والكريم المدافع إذا صال بمنزلة اللئيم ومن حسد من دونه قل عذره ومن جعل لحسن الظن نصيبا روح عن قلبه وأضر به أمره الناس رجلان محترس ومحترس منه عي الصمت أحسن من عي النطق والحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت وأوصى أكثم بأخلاق كريمة يجب الالتزامها فقال الرفق يمن ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان خير السخاء ما وافق الحاجة خير العفو ما كان مع القدرة إن الكمال خير التؤدة أن تكون عالما كجاهل وناطقا كعي والعلم مرشد وترك ادعائه يبقي الحسد والصمت يكسب المحبة وفضل القول على الفعل علة وفضل الفعل على القول مكرمة ولن يلزم الكذب شيئا إلا غلب عليه وشر الخصال الكذب والصديق من الصدق والقلب قد يتهم وإن صدق اللسان الانقباض من الناس مكسبة للعداوة وتقريبهم مكسبة لقرين السوء فكل الناس بين المبغض والمقارب فإن خير الأمور أوسطها وخير القرناء في المكسبة المرأة الصالحة وعند الخوف يحسن العمل ومن لم يكن من نفسه زاجر لم يكن له واعظ وتمكن له منه عدوه على أسوأ عمله لن يهلك امرؤ حتى يضيع الناس عتيد فعله ويشتد على قومه بأمورهم ويعجب بما ظهر من مرواته ويغتر بقوته والأمر يأتيه من فوقه وليس للمختال في حسن الثناء نصيب إنه لا تمام لشيء مع العجب الجهل قوة للخرق والخرق قوة للغضب وكل ذلك على نفسه يجنيه ومن أتى المكروها إلى أحد فبنفسه بدأ ولقاء الأحبة مسلاة للهم ومن ألحف في مسألته أبرم وثقل تلك وصايا جديره بالاخذ بها النصح ارخص ما باع الرجال فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلم ان النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الالباب والفهم وصايا خالده حكم وقيم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 الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المحبوب